ثابتة. يعني إيش ودائع محددة الأجل. الوداع الثابتة محددة الأجل. إن يدع المال يودع المال في المصرف لمدة ستة أشهر، ثلاث أشهر، خمسة أشهر، لمدة عام، خمسة أعوام. يبقى يدع الصفر. يودع المال في المصرف لمدة محددة. أقله ثلاث أشهر. أقله وهذا شرط. المصرف لا يقبل أقل من أقلها ثلاثة أشهر. والزيادة مقبولة. زيادة كلما زادا كلما زاد الخير عندهم.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 أما أنت أتي برجل يقول اقتصاد واقتصاد ومال وأموال وهو لا يدري الفقه ولا يعلم التأصيل العلمي الفقهي مش ممكن يكون اقتصاد ناجح عمتاً طول حكم الوديعة في الفقه ما حكم الوديعة في الفقه؟ الوديعة الشرع في الإصطلاح الصراح الخطهاء هي العين التي يضعها الملك في يد الآخر المؤتمن العين التي يضعها في يد الآخر المؤتمن ليحفظها له, ليحفظها له. هذا من باب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 الجواء يشتركون يتحصون حصص صح هو لا يدخل معه وفي مال أول شيء ترجع هي ايه لمال الوديع ما يدخل ما يتحص معه ما يكونش أسوى الغرماء لا يتحص مع الغرماء الثاني يبقى أمور ثلاثة في الوديعة في الاستلاح أهم هذه الأمور يد ويد من طيب الثاني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 هو أنواع ثلاثه وديعة ثابتة وديعة باختار الوسط وديعة إيش اللي هي الوديعة تحت الطلب اللي هي الحساب الجاري أما الوديعة الثابتة والوديعة باختار فهو يأخذ نسبة على المدة والآجل الذي استفاد المصرف فيها من المال الذي سماه وديعة حق حقيقة إيش أرض منك وأقرده وطبعا.